شبكة ملامح تقدم كيف نجعل النوم عبادة وكيف نجعل النوم طاعة وكيف نجعل شيء لنا كم نبي ننام أهل الطب يقولون ما في أقل من ست ساعات يا ابن معوض خذ 12 ساعة على حسابي ما يضر في الصيف نم لكن نم نوم شرعي كيف ننام نوما شرعيا ونأخذ أجر عليه ننام زينب وليس الزينا بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم زينب عالمة من علماء الأمة تابعية قالت نعم العبادة على المخدة وفعلا صدقت نعم العبادة على المخدة عبادة النوم مخدة نعم العبادة فكيف نجعل النوم عبادة إذن نتوضع بس الوضوء كان بياخذ منك تقيقتين ثلاث معود أنت أصلا تبي تروح دورة المياه تبي طير شيء منه ولا مناك رايح رائح بتغسل فمك وبتتسوع وبتمعجن بحتوة بحتوة اسمعوا مال المتوضع قال صلى الله عليه وسلم من توضع قبل أن ينام نام معه ملك بين لبسه وشعاره جلده يستغفر له حتى يصبح نعمة لأنه بنعمة واحد إذا رايح لمكة تكفى هذا ملك نازل من السماء يستغفر لك وإن تعارى تعارى يعني قال استيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد ولا كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن دعى أجيبت دعوته استغفر غفر وإن مات مات على وفي رواية هل علمت لربي سمية؟ لا والله ست ساعات كم تبي تنام ونبوك؟ عشان أبيك تعد وين قلمك؟ ولا معك تسجل ست ساعات الحين رحنا ولا تبي ثمان تنام كم تبي؟ ست كفيك ست راحة عدو طيب إذن ست راحت في طاعة واحد يستغفر لك وين استيقظت ووالله يا أخوان منذ أن طبقت الوضوء ما يخليك الشيطان أصلا تنقلب ينوم. أول ما أقوم أقول شو الذكر وشو أدور لا إله إلا الله نسيت نسينيا ما دريت إلا نايم. اللي عنده أرق يتوضأ وينام لا يمكن ينقلب وننقلب لو ما الشيطان بسرعة نم نم نم لا تبهذلنا بعد تبي تدعي تبي تقول ربي عصمني من كذا ويقول ربي تم وجبت لا, لا لا لا نم نم نم فيني من الشيطان ما أذكر إذا أنا استيقظت عشر مرات يمكن مرة ولا مرتين دعيت واستغفرت لأنها ما يخليك أبد فالذي عنده عرق أمن وأمان هذا الوضوء قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح